الشمس أجمل في بلاه من سواها والظلام حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق فهو يحتضن العراب فهو يحتضن العراب بس كالنعودي وغلبي أنا رجل أمامك دون أن أعشق أرضي بينما عشوك حتى الشان نحن حب وسلام نحن حب وسلام وبنا على تجلى